رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلي وصحبه وسلم أجمعين أما بعض هذه سماري وتسكن النساء بحث من دالت أببك عشو أنه يجعلون النساء يسبب رواني في هذه داري كصورة المائدة كأسراسة تستنى كأسراسة تستنى وعند أبن جمعنا أسراسة تستنى كأسراسة تستنى وعندما جمّر إحالنا قادت نوال جزء ما عملتوا أتفهم إن شاء الله جزء السلام ما عملته أتفهم إن شاء الله أسر سكمسونون تبقى أسران ده الفتاة لأب تربيه من الهني أهل جزء طيب ألم الله كم أسر؟ أسر ملوب أسران ده من الله ذلك من أن نستبت القرآن هنكز سلاء كريستنا هايما نوتا كشكايوش بسهد فيون كذب لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مسيح يا مريم الله اللهم على تسسونه يميله السوات كفروا على باء الله بالتنينة عملاك النات كفروا على اليميله وقالنا عيسى عيسى ابن مريم مسيح مسيح ابن مريم أولا لدات شوتا عمراوينه منم شكل له እኛ بس لم نوم منناك ون الناس يساعدها يسنجي طبعا بس قالني من التصمم خذ جام ترى زوي ولا تعرفه يهلم دس الليل يعيشها أول على كذي لي يتسيه عندي هؤلاء نضربين ورا ونا ونجي من ياسون اللي جراني أمي قالوا قلنا إيشا يمشي الرشاة بس هي أمر النتيجة الرشاة سوالة ما هونا إثام بيان بيانس الناس على الجب يئسا تعريفكو أني واندفينك إن جيتها رب زال له بلا طيك أو قال كذلك قال ربك هو علي عين تبلا فنجوا تعليف تعريف جالجته والجال جالجته آدمزن كشك عسد بولبولون لتفكرونه من أجراء روح من صلصال من حمأ مسنون من تين لازم فهذا عندنا زيان ل يعفت عطر تعمرنات لفسعريت اللقن نتحيي لنا አምላክነት بتشن يعمل ተፈጣሪውን نتنجي ينعمل كده تفسعريون عندي ملك عدرو كذي ማለት يسوع بن مريم من الله مالت السنة وعملاق مالت يسوع يمن الوسوت كارهاريوش ምን ካድ بقى ማመን نجي؟ أما يوش لنصو من كات نيل اللو ما مني للباصو نام ناتشو هالله مالت نجي متاع ليلات عاوز يميجزاو امكو ميجزاو نجر الله دين مگزات يميگباون املاك اللهن الفدلجاچوهم نو عيسى هو الله ولو ما انت تتلو من گتتچوال متعمل يالبتي الله في چنجي بن مريم يا الله فطور نو كل فمن يملك من الله شيئا ان اراد أن يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميع. كل جارات شوط أيكات شوطي بلات شوط فمن يملك من الله شيئا كالله من المانو الميتش لله عند النقر الميتش لله شوط إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم و أمه في الأرض جميع عيسى مسيح ابن مريم لنا كنن نعفو أرى السبتة النسول الليلة فمدر الله يأمن فطور بطر الله عطف عالله بلا الله مانو لكالعكال الله يميتش بسي ميكالعكالون اغيل يبليني وي ايش راسو يتكلاكلنا يا دينالبلول ايه ده مو التستنم اي حدود نيشر نيساكلوث ليجلوث بلاو الله سبحانه وتعالى ادانولم ولله ملك السماوات والأرض لا الله يا يمدر يا مدر نغسنا يا صبچا يلم ان دي الناس لا يتوسل التامته عصر عمت عاما كجابه على وده شنكس وده وطره عندنا دمان ديوم بيوت وده تربية ديوم بيوت ديوم قبل إيتي لك سنة تبالي الله السماوات والأرض يهنم دمو قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل قدير الله سبحانه وتعالى يسطاءتون ياه يتوسلوا غزي يمسلونا كذا والا يجرون بالشدت سيارغباتكم عند عند غزي يامنوتيو كدوا يكدواات عند عند غزي دغوا قناون يوسدباتونا يكمكم يارغااتونا كك كعقموت كتوااتاوط كتو كتو كتو كتو كتو كتو. يارغااتوا الله عندما ينزعي لله عندما ينزعي يما يم يشيره يما يم يكاوه يما يم يكاوه نفس النعنه وما بينهما بما هذ كلم يالنسو وسماء النعوة يخلق ما يشاء يفلقوه لفتره كيف وكيف يشاء عندما يفلق نعام يفتره لمسال عيسان بفلقو اينات ثوارت وفتره ليل اول انتساعدوه بفلقو اينات فتره والله على كل شيء قدير الله كل كلنا ما مادرقين ميش الجيتان وغلونا ነገር ايه اكتوان ايه نردو ينما يبان يتانونا الله يي إيسا عملاك الناس كالله غراعي ميت درا درا دلا ايه اكتو راسو تفستارينو إيسا قو خنت الناس تكيرو سقراعي مناس تكيرو يميرو بو يميت عمو سويينة باركو عيسا بزين قان بقى بألت كاللغو قاني راسولي يالت شعلاسو اندئس وجه الناس الله بكرس النعيمان وثقلاميل يل مس ترمي يل بس ستة سنو من غير أيهود شكر أبي يل نمو ستة متر وقالت اليهود أيهود شلو والنصارى نحن الله وأحباؤه إني يا الله وندل جدنا ودع جد كمن فقرنا وكنن يستو سيم وتد الذين مناك يا ابو اهو يال ليلو يي خلالو يهلل يلالو بييالاس باجيو يتوصلن نجر انغدي املكوت من كساقسو يونالو سلازي اينيا وداجو يال هن ما نحن ابناء الله واحبائه الوالد وداجو تشناكو قل فلي يعذبكم بضلوبكم. هذا بونجلاكو انديت يقاتاچو بل انتم انانتنناچو بشر مما خلق، بشر من البشر من ك كتفطرت هزوجك، كسويت ناكو، سويت سويت لي يسويه لله قل فليما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله سبحانه وتعالى يفلقوني مرعلي، يفلقوني كذع، كم كم كذعت سوابك متأكل بشيرك لا يعلو كبقطاط است كتوثن باچو ناتش كذيا بهتاش يالو دمو كبائر الظلوب لا يعلو يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يقبلوا كذيا بهتاش دمو الله سبحانه وتعالى من هم يبدل الله سيئاتهم حسنات صفاتهم صفاتهم ود خير ميقيللاتهم مال الله. الله سبحانه وتعالى لو يجي على السلطان يممار يمكتات يسوه الشعب على السلطان ما تقلت عنه ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما دقمه وللله لا الله ملك السماوات والأرض لا الله سبحانه وتعالى سمايات مدر إنا عندهم بمهاله ياللوث نقررش نقف النام يسوناه سلذي إنها مثل وداج لي وداج لي منها من عرق ومي يذبت من البكرة يتيلهم على ابنهم نحن أبناء الله وأحباء صلالهم لله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المسير من ملشاوا من ملشا هل تشمت من ملسوا فيهن هلو ميواشوا ومكتفوا هلو يم من ملسوا ودستنوا إذن كان قدوا إليه النوع قل فمن يملك من الله شاعرين أراد أن يهلك المسيح اي لو اراد ذلك فمن ذا الذي كان يمنعه منه عسان امياد دوانه او من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك ويا اللهم اتنكو بلوليك كلاك كلمة اللوي جميع الموجودات ملكه وخلقه وهو القادر على ما يشاء لا يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله وعظمته وهذا رد على النصارى عليهم لعائن الله المستابعة إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لجلو الله ومستان له ويأمي في يساة الله يسلقهم وده مستفلق وإذا لجاء يسلق منو لم يفلق عيدا لم يسمقه على رسول ان الرد على أهل الكتاب في قوله نحن أبناء الله نحن أبناء الله وأحبائه ولدنا المال يسمى بيهن عند الجون من المرء خلقه السنن عند يهنين يا لوبت راسو منش الله تشي قالو من بلاو متافا تشو لا يعقوب انت تبني بكري يبهر لجنه انت بلوتال يهنين ابا بالون ان ستو كجا بهالا انيام يسو لجوچ يسونترو يونهولو اندل جنتا يال لن لامالت نو يلال فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه يهببال انكو انت ككلنيا هونو بيجي إندلج تولوا بلج ولقوا مالت تولوا ما ترجم النب رباته مثنى ثم الله سبحانه وتعالى ما ترى في النب ولم يلد ولم يولد وقد رد عليهم غير واحد ممن على من مناسلم كسلموا السوت مكاثل يهندب على الشوسة ثندهن بزولا درواته وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والكرم أن تبني بكر بلد لم أخبر تولوا من الجربا والنجي والجهل لهم مالت هذا اللم كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب إلى أبي وأبيكم للأبو تالي إيسى راسه إيسى نبي عيسى لقد إسرائيل واتشيني ودنان ودني ودنين أبات هدعا لهن يالا ذاهب إلى أبي وأبيكم ودنان ثم ودنين أبات ود الله يعني ربي وربكم ينان فجتاء ينين جتاء ودهنه ود الله دع الله إن يسهد عيساء فارقاليتي مطال محمد محمدي مطال لشوال استو يممي مطاونيك هلتو يمبها لاناو سيل عبي يممي لك المنقى ومانا متقامو يتولد ما نسمدال هونما الرداف الادب ربا انهم لم يدعو لأنفسهم من البلوة ما في عيساء عليه السلام يالان دا, ان دا الشوالك اندى مع النمال فين. وإنما أرادوا من ذلك مع عزتهم, عزتهم لديه وحزوتهم عنده أن سوزن ينبرات شون كبير لمقلدهم يفلقون ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بلأمتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب إن أنت متى في الله شو سوراتا لني إنجيلا لني مترهه له ذبورا لني متره متأف يا أهل الكتاب على إنجيل ثمن كذو يا أهل الكتاب بعد باله من جام جام سجت شوي باللام سجت شوي جبهم بلاشو متمواج جتسوتش يين القرآن ثمن كذو أهل الكتاب بعد باله مع تباله ولا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ملكتين يشيل من طلقتها يبين لكم لن نأتي لعبر الله تسع سنوات كيوتنيات أربع كيوتني على فترة من الرسل نبيات سبعة أو منبر وبت ملأكم هبت بعشرنا بستة يوم كأكل بملكتة يوم كأكل سجسم سوع السر يبين لكم على من الرسل أن تقولوا الله تقولوا يهن اندى اقتلونه حذفوا لا بين أن وفعل المضارع بعربه الجنجة لما دانو ان تقولو ان تقولوا تقولو اندى اقتلو مالذن ما جاءنا من بشير ولا نذير خيرك سراري يقولون انها بس ربات مدفك على الربن يسر على الراه نذيه على كلا نذيه اندى ايك اندى افكر عفكرون دمك نهات اندى افكرون ايهن نيلة اللى الله ما جاءنا من بشير ولا نذير لمن؟ فقد جاءكم بشير ونذير ايهو بخير امياب السر خير لا كمطفو يميك نكيل مطفو لمي سرر مطفو لجرم وميطبق عاتش بولو يمياس تنجي فالنا يمياس تنكك ملك تنيامت والله تهال والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى ሁሉም ነገር ማድረግ የሚችል ነው ይላል አያችሁ አሁን እነዚህ ሰዎች መጻፍ አለን ብለው የሚሞግቱ ናቸው ተውራታ አለን እንግል አለን ነው ለምን እንደሆነ መልከተኛ አለን ብለው የሚሞግቱ እንዴ እንዳትኑ ነው የሚላቸው አላህ አዲስ ነብይ ይካል መጣ መልከታል መጣለን ብለው የሚሞግቱ ይቺሉ እንደነበረ ይሄን حساب ሊያቀርቡ እንደሚችሉና እንደ መከንያት እንደሚቆጥሩት የሚያሳይ ነገር ከሐዲዎች ናቸው የኢሳ ነ መምጣትን እንዳልመጣ ነበር የሚቆጥሩት ለማለት يقول سبحانه مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه كذاب فليليه من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في مقدار هذه الفترة كم هي بعيشان نابا نبي محكل ينبروا كفتت منها لنبر من من يسارك سحاكيوش تلا يعيسوال عمدا إلى ذكوت رايد الله فقال أبو عثمان النهلي في رواية عنه كانت ستمائة سنة سد ست اسمت ونبرا يعلو ورواه البخاري عن سلمان الفارسي وعن كتادة سنة عن مسمته سلثان ويلال كتادة المنجنة. وقال معمر عن بعد أصحابه خمسمائة سنة عن مسمته أربان ويلال يقولوا سنة سبحان الله إن جاءك الرجيم سدس من لا من ما سدس متوسط عسلو كي تلست لا سدس أه نبيه عليه الصلاة والسلام يسولل زوجينه عهوني يعني شاف لديه تولك ميقوط تراوسين الفوترة بس تروه عمش رسول الله ويسباع عنده سباع ويسباع عندنا وخلافه طيب نبيه عليه الصلاة والسلام نبيه تدرجوت ما شنو كربانة بواط طيب سباعا يقول له دارباني ملاجوجينه سدس سدس عشر لير سدس عشر لير سلاكوا من له كذي تلوصل عندما نسويه عمش رسول الله يتولى ربسنا يتولى هوني شلال قل ما يقول لده اشيما لك تادل ستتولى هوني شلال إشلام ساي سما يقوله بزو سوال ستمائة سنة ستسمة وليالة وقصرون قدلوا وطوتلوا خمس مائة وستونة سنة وليت تتولى هوني شلال خمس مائة واربعون سنة على ستمائة وعشرون سنة ومنهم يقولوا على ما هم اندالوا على على كل هام ين اللي لا منافاة بينهما يكركير بزوم مجدها يتكلم لمن لأن القائل الأول أراد ستمائة السنة الشمسية سد سمتوا ببزعها يطوط عطرنم عفصر والآخر أراد الكامارية وبين كل مئة سنة الشمسية وبين الكامارية نحو من ثلاث سنين ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكب وَلَابِثُوا في كَافِهِمْ ثلاثة مئةٍ سنين وازدادوا تسعة سوسمتوا علي 9 عامه وص 3 3 لا بيانداندو عامت بيانداندو 2 عامت يصحاي اقطادر 3 عامت يتركاي ولدال ميانو اي 300 الشمس 300 التي كانت معلومه لاهل الكتاب على كل حال كانت الفترة بين عيسى ابن مريم اخر الانبياء بين تاخر وبين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء جميعا كما سمت في صحيح البخاري عن أبي هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس في ابن مريم لأنا يأيسى اللي لما اتكثى لنين انتقويوا إن بين يميك أربو ليس بيني وبينه نبي بين يناب السلوخات كم من نبي يقال نبّرم وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي خالد بن سناني مبال نبي يمتوني برتبلو يمي ورّاون تاريك لما ملفنه خالد بن سناني صالحنا البلاً لنبي قوة رضيب بلا روى لنام أحمدنا عن عياد بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطف ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم عندك سوى السمع تمار جمروا خطبه جمره فقال في خطبته خطبات شوكة ناكبرت عنده وإن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا إني قتا أن أنت إما التوقفين دا استمراته كل مالي أن حدته عبادي حلال لا باروشي ستاوز قنزب حلال حلالاو وإني خلقس عبادي حنفاء كلهم باروشان تفذك لن ياما سمرن بيزو أدريجاناو يفتر قاتشاو وإن الشياطين أتسفوا فأضلتهم عن دينهم الشيطان ما اصطنع مندلني أستفاتشاو بل إلى كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه لهويدانه يهود أو لسرانه أو مجسانه مجملا في الفتر خلق حنيفا وحرمت عليهم, وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا حلال يا ذرق الله حراما رجل تباكتوا شيطان متو سنطان يلسلته سنش أن يقار أبجاره ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم كذاء الله عربون ما عجمون ما ينا إلا بقيا من بني إسرائيل وإلا شوما قفعتهم كبني إسرائيل وستنش سوى سكره وقال إنما بعثتك لي أبثليك وأبثلي أبيك عمتني لك وأنت اللي فستنه بعمتن سوى اللي بلوات شوال النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء بوهات هاتو يما يطعفان كتابا ورجا لها اللهم ورقت لك أبتو بكتابا يطعفان مالا تعالى اللهم رجل ودعب تقرأه نائما ويطبان. أنت تجتهم تنسين متربونه ثم إن الله مرني أحرق أن أحرقك قرية شل إلي قرية شل كين داق فقلت يا ربي إذا يسلغوا رأسي أن شو بساتن داق قتلات شو أن جت هنا فردني نميا يقولون يانا تين نميا ميبدأ مالك ذكرك ما خبزة يتلامة عرجونه متسى يتلامة فقال استخرجهم كما استخرجوك عمتن بدعو عمتن اندى ببرروك عمتن ما عمتن ما عمتن ببراتك واغذوهم نغذك نردها اللازمتك باتك عليني وانفق عليهم فسننفق عليك عاوط عباتك بلنس لاي لما لما استكاك العاوطة انيام لانتن ستهلن وبعث جيش نبعث خمسة امثالي ورع الزز ارعال كلاك كبارنون داكتل عمتن هو نطلر بيتك اثنستا اني دمو عمت يلاك كونطور يمثل عم مستش عمر البتال لوني وقاتل بمن اطاعك من عصاك انبيالهم كذب الززه سواقو و اهل الجنة ثلاثة يجنة سواش وفتاينة وشناك شو عم دي ذو سلطان المقشط ووفق المتفدق سلطاني اللو فتحويه من يسلابه سلطاني اللو سوا عم دمبر قدت عم دمبر قدت عم دفلقة مادرقي شلال قل الله هني فرعنا فتحويه ونال موفق ميسيت على شو بييجي رجلا متلكلونه متصدق يمسيت نبي عصوت بهاري على لوت سنت سلطان اللو, سلطان اللو. سلطان اللو فتاوي على لورس في ثاويه هنا الجوفسية هنا ميسيت دم ميسيت على شو بييجي رج تذكر اللي لا عندنا نبي موافق على عندهن يهنيني ادلّع قنت في فرصة قنت صوما ظلما جاء له كار ظلما عنده هنا بليلة حديث عندهم مكون أبي عليه السلام والسلام من ظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله قالوا قالوا تمجمل عليهم الناس إمام عادل كل أو سلطان ذو سلطان مقفط مؤصف متصدق سألت عن ما أعماله قالوا سلطان عن ستة كفلت بعد ثمانية وربع مدة كفته هو، وبعد يوم سواش بين سنتان سيدية بالله تجي فردي متعلق، عندنا عمر نادرا فيه، سنتان ሁሉ متعلق لاتجدر نقول، يعني بروض يوم هنلو، برا مزنيا منامن، بتكلبي وحالة كررلو، إيه ثنيان جبيني ثنيان لو، فنكل فمكنا، سواش بين بارس سنتان يومه، جوع مكنا هيك برو، سيد شو مو؟ عند اللي بعشر في Rajulun, Rahimun, Rakiqul Kalbi, bi kuli bi qurba w Muslimin. Ang dahulu demo libbu batam ruhruha dyan yhonan. Yezum din na bale bi duchulu bayar so kudar bi gubbiy min ladam duchul. Aral i kuli Muslim, la Muslimu bi min gabanto. Yasalam. Itni agin ni Esa dila. Sinta na asal ng libbu gizapcha جددوا وانظروا واجمعوا تاغي مننا لا اريد مثلكم كن رقيق القلب رحيما بالمسلم مثل المؤمنين في توددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتفى عضو منه تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر مسلم من دينه وليومه ولي مثله نبي عليه الصلاة والسلام قال ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلمين ورجل عفيف فقير ذوعيان لماذا سوى دمو؟ ملاسو يتطبك ما عنا نم يما يم لما عنا راسو يما يم يوارد ذهى ماذا سوى يعلم بذلك؟ كو سرمو راسو يتطبكو يلمي نور قدي يهي عندو النار خمسة لجا عنام دمو يتزقاجو عم سكفلو الشامو عندن يو الضعيف الذي لا زبرا له قلبة يما يم يشنكو ما لا سميت يم المقاقم يما الذي هم فيكم تبع أو تبعاء لما أنم لنقصوا كل تكثى هنا لا يبتغون أهلا ولا مالا يقنزبهم ونوى يبتسل كبر يما يم يطبقوا زنب لو يفلقوا سوهم يميقذاشوا حك هذا باطل هذا يلم فقا لما نور سلم يفلقوا تبعناشوا لغيرهم الخائن الذي لا يخفى له طمع ويندق إلا خانه تنش من قربهم مكاد أقاط عميكا غنية يميكت مسرق الجول يوم أتلو دبكو مسلف يمشي لبسان جات عنك هذين كما كما دبك وده هلا يميل كهذي يمي يتجت مشتعل له فلقد أجر ميكن بجبار له كل مش مبهول ميكن له ومن هم الذين دينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة ورجل لا يسبح ولا يمشي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك لولا أبوك أنت جارى وإن كبيرا الدنيا وقد عاركا وقد عاركا يتسابوا عاركا باب يتسابوا بقنزبوا وكل جديد يضب بكش وذكر البخلة كذاك أقصر ولمه نفق الناس وإن مشد مشد إنه دينة التوالة هنا حديث إمام أحمد إنه إمام مسلم ومطبري باب التخصير لي يزجغوت له والمقصود من إرادة هذا الحديث وإن الله نظر إلى أهل الأرض الله سبحانه وتعالى ندري ألا الفطور صعونا عيننا عاربهم وعجمهم فما قتهم إلا بقام من إسرائيل عليه وعليه قال موسى لقومه موسى لهذب الشيء على البتن الثوس يا قومي هذب الشيء زمن الشيء اذكروا نعمة الله عليكم الله لن أنت ولون ولتا أستوسوا أكثر سباكتوا إذ جعل فيكم أنبياء إن انتوست فزو نبياتو التناظر قال الانبياء الكثيرين فزو نبياتو التناظر وجعلكم ملوكا نقص ساعتم عربوات شهل ما لم يؤتي احدا من العالمين كعالم هزب لما النمي على سطة أولا انت سطة وجعلكم ملوكا واتاكم قال الذين هم بين ظهرانيهم يوميهم ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين منهم وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين مالا يعني عالمي زمانكم باننامت بنبرات شبت بنبرا جزي كهولم بلاي لما أنم يالسلطون لننامت ياربون فإنهم كانوا أشرف الناس في زماني من اليونان والكبت وسائر أصناف بني آدم كنبروا هزبوش فهجمس أويان انقال سايكر يبل لتنبروا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين جمل سوره الجاثيه لي بقلط انسوتال وقال تعالى اخبارا عن موسى لما قال يا موسى جعل لنا اله يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم يا قوم هزبوا تشوي ادخلوا غبو الارض م مريتين غبو يا من اين تاجرنا من من من تبلو نبر يمقباسونا يا له مقباسو غار من اغناياك موسى منالو ادخلوا يا قوم ادخلوا الارض المقدسه يتصداتون نصهال بريت غبوع التي كتب الله لكم الله لن ننسى ي والسنات ولا ترتدوا على ادباركم ودهلاتوا تتملسوا فتنقلبوا خاسرين كثراتكم تتملسوا تركسر الله قال يا موسى إننا فيها قوم جبارين موسى إيجيكم الثلاثة عدر إذ يأوث قدامها إلى إنها سوى تشلوا وإنها لندخلها لن حتى يخرجوا منها النسو قالوا وقتوا إنها قال السلام قالوا ونك إنها نقواملوا منها فإنها داخلون قالوا وقتوا نقواملت على السفاق لنها قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب. هو لا الله سبحانه وتعالى نعموا وجلس أكتوا. الله سبحانه وتعالى جعل الناس يجلس أكتوا. يا الله إن قطعة يمفوروا. يمفوروا مالت. يا الله إن قطعة يمفوروا مالت إن جي. إن جاوس جاب السوش يمفوروا مالت هذا. عنهم لهم مهابة موضع من الناس يخافون ثورة قرطاس. يخافون يمي الصر لمالا قال رجلان من الذين يخافون سوئم يا كبراتو أنعم الله عليهما الله نعمون يسدطاكتو يدخلوا عليهم الباب لو الزبروا ساتوا لبوردهم يسدطاون لبلا تبروا بالرسول إذا دخلتموه فإنكم غالبون الله لن نمت وسنوتها الكتب لا. لن نمتفر الله لن نمتفر الله لن نمتفر الله لن نمتفر الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أمريكا وناتك في الكلمة ناتقلتك فالله لأيتهما قلنا ذواء وناتك عايب نعم تبنى عدد بات فعله قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها النسو ستاغرت عن جبا نعم تبنى لأسنة ونحن نتبن لأسنة بكثث مان هلا في النهار سنة وثلاثي عن جبا ما نتكبه لهم نتكبه لهم يا رجال منامنا له من يسبق ما كسرناه أنت من دافعه ما يلوحون ساري نبي بال من يوم جبام كسؤاله من يوم فراله أنت مرقات إلا نيلام في هذا لاسك من يوم هذا الزمن مبلوره النمسون وربك فقاتلا إنها هنا قاعدونا لو نبيك إن أنت الناجيتان هنا إننا أعلم وكيته بما أعلم أننا دميهن قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أعلم صدق أتعلم موسى أني يكون الذين عند الداعي داعي يزيقانا يوني مقال سوى على سبع وشيء بس جد جد موسى أني يوندي سبع أبقى سوى موسى تبقى نبي وكلم الله موسى التكريم أي سبع له سوية. اخلعن عليك نخب الوادي المقدس يطوى أي سبع موسى كلم الله آه صوت ما النوايا لو دموا مسلم وشكم على تهشوني لينا ها مسلم وشنا تيار موسى توني مسلم على دم إنها لمدركوا يا رب تونو سردي إذهب أنت وربك فقاتل أيوة إنها هناك عيد كذل بالاليمات وكل من يضرب من من يضربن قزم بالوالات يكون نسخ ما ين أنتم كراه ايه من نناغرو ك موسى جارنا لذلك نقول نكرهها لن ايه كذي ورا قرص له وقت حتى هدا بيتجمر انكون اجيت ايا زي ما تقول لي نيال بلا اندتجمر هنا قاعد قال ربي موسى قال جيت اني لا املك الا نفسي واخي رافيننا وعند فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين بان نزي عمث ان يهزو الشنابين مكافك الوستاني ووستاني اللي نعلم قال الله وستاني ستح فإنها يعشي مريس الأرض المقدسة محرمة عليهم بان السلائي مقباس كل, كل نوعي قواتهم أربعين سنة سنة يتيهون في الأرض أعوهم بالنبات المريف لك أربع يوان يلو. أربعين قال للالو من قال له وكذا كذيلا وذا دي مسماه تسيينو تسيينو تسيينو في درسه أثار يا بيني برا دللا مي هذا لا بالالو يدو يدو من دي يا دللا بكم سنة يقول اسمع فإنها محرمة عليهم أربعين سنة سنة لينكم والمحرمة عليهم 40 سنة هي هنا في الارض يتعمق بالانتنال وقف تعلق عليهم الناس هنا كولتو لا يقول كاندو لا يلمقم يلبس يتكوم فلا تأتي على القوم الفاسقين لا تشوف انقدي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين فلا على القوم عند لا تحدث يقول تعالى مخبرنا عن عبده ورسوله وكليمه موسى ابن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومهم من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعهم غير الدنيا ولاخرة لو استقاموا على طريقته المستقيم فقال تعالى وقال موسى يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم جعل فيكم نبيا كلما هلك نبي قام منكم نبي نامتك في تعدلاتك لاتك فعادم كإبراهيم جمره إذ كان يدرس مثادره النبي فتكتاترون أن يهدوا عنده نبي سموه إلا سبتتك عندي إيانا نيمتك إذن الله سطواتك وعتاوس البنوم وكذلك كانوا لا يزالوا فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته حتى خطموا بعيسى بن مريم عليه السلام ثم أبحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على ذات محمد ابن عبد الله المنصوب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وأشرفه من كل من تقدمه منهم وجعلكم ملوكا روا عبد الرزاق عليه ابن عباس يقول وجعلكم ملوكا على الخادم والمرأة أي ملوك ملوك لا أنجب خادم بل مفسر كذا لكن ورد في الحديث من أصبح منكم معافا جسديه آمن في جسدي آمنا في سربي عنده قوت يومه فكأنما حجزت له الدنيا بحاضرها ايه ملوكنا انت نا ملوكنا هذا من ناس فيك تسبتواكم مش تاجباتكم دلباتكم سراتني قطرتكم ما والله دلبتنا قطروتنا عليه الصلاة والسلام بيقولوا من أصبح منكم معافا في جسده أقالوت طينا ويولن ويولن يلا آمنا في سربيت وستو دموه سلاما ويغنى أقالوت يعني عنهم وستو سلامنا وعنده حقوط يومه يالات برسالهم يالات كلام شكرين لهم فكأنما حيثت له الدنيا بحذافيرها دنيا بتقلال لا تسباشوا الصلاة اللي قد بحشيك النبي عليه الصلاة والسلام وجعلكم ملوكا نقصتها تدرقات كفلات كفلات كفلات كفلالك اننامتا ليلة سرتمي شو سرطم يبلواته اننامتا قل سرافينيا كتراتشيو مصنوعو نبضس هنا تشيو مالاتنا أولا. بلو في السرور سوستا. لا جعلكم ملوك مالات خادم المتعدد جود. بينبدر. بين وجعلكم ملوك كانوا ملوكناش السرافينيا كتراتشو ملكناهم. وجعل لكم ملوك كمبيان باريو تشيو ملوكو كانوا هذا اللي جاء عَرَلُ نُغَسَاتِم هُونَاكِ يُو نُغُسُوتْ آلُواچُو مَالَتِن چِگْرِيلُوي وَأَتَاكُم مَالَمْ يُتِي أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْضَلَ زَمَانِهِمْ وَإِلَّا فَهَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْرَفُ مِنْهُمْ وَأَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَكْمَلُوا شَرِيعَةً وَأَقْمُمُ مِنْهَاجًا وَأَكْرَمُ نَبِيًّا وَعَظَمُ هو هو متفهيرا بيتناو توقر عنه يعلى وين يتجرك عالم دي. بادي ذي يوقع لانك دورو سواج كالندي عبلتش عشتو هالله ما علاتونه وينجي بدا قلع الله ما سيب مرم مرسي فتش ينبي امنا كاذا قلع الله يا سوزر بمولو مرتن عالشاو الله زنده يتوددون عالشاو شريع عالشاو الله نو. مامر يعتشاهم منم ممكن ምንም ወደለው منم ነው يما يقبالنو የበለጠ ነው كهلهم يبلتنو با ቢሆን بيهن با رزقن بيهن با قنزلنن بلجن بيهن با قزاخن با كبرن بيهن يا أمة محمد يبلتنو لا او يتلاعي عن أستمروا وإن بذلسوا وفكتتنا ببراحة وكما يتبعوا في نبياته مكتب موسى ناتو موسى هي عليه الصلاة والسلام علي. موسى كو على قصواله مندو سببال إيزاوية تاريكون سسماء سنقري سانب كان يهولي كان يفكتت وكي يباللت فكتت يقولونه كان يبالا فنكو كان يباللتنو نبيهم عليه الصلاة والسلام يكام كان نبياته سيمة تعلو سيمة عندسو يقولون أول أسبوع ያለ አንድ ሰው ما رجالة لين عالة... بيسيمتها سمتها أيكو ينّا تنمش أطر بزار ياله شو سمتها يهني هنسل أيها أنتن نعم نسمنش وش علينا نقولي تنزيمة موسى ناتش بالاله يهني سمتها جن كع ماسك كع ماسك كترافس كتراف بمونو ملتوت ميتا يلّم أو جن نزيها السوادو عاد رجوت بلات كيلو متر وترافس آه كنن نانتها السوادو أطرافكم ولا جوال النبي عليه الصلاة والسلام. أتعلم؟ مثل داعوالنا. نمنا فإنني مكاثر بكم ولمم. هنيك أمكن إن أنت أكثر الناس أتباعا وينما تفعل قال له. ولا بنا السمروال. واتعطكم جنا سعة جمره يتنجوا مداره نو نبره مشالش جمر فروم مشالش مداره نو مشالش. ثمر برشالوينه. يا سلام yung yan kanunko na kondela ng bunday wala agad naisun, talo agad sumaray wala, arbil yano al ko dala ng champa, desilyo albi, arbil yano tulis pa siya sa lohale niya, yung ملحكوanya... بني.. الله لا إله إلا الله هل نصب من داعب تناالله؟ أيها الرسول الصادق يا الله أكبر أراكم ليهل إن نذكر بعض شوالنجي أسرع عند أسرها يا أمير الدوم مسج النبي عليه السلام يكرر بشر إن النبي عليه السلام جارا يهنن الدل ينبي لبي امت مبداك يا كرم ودرنم طلالن لله في خلقه شؤون زين دبره عاتبوا تشا يقولوا ما عاتبهم اولاد لبس ولبس لميولوا قال يا وراه ما اللي اصغروا وجهه ولل وجهه ياله كله نساون تطنوا لي هد كله ده دهاجن يولدان دها قدا دابيت استهونو بدل يسو يسنتامت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 لا أعلم أن تتطوره أنت السلسة أمت يا أنت زيورك أنا أمت لجوه كيف يموت في لهذا؟ قبل جنة ولده بغنه بكأنه بقراوزه ما تعدده علي ينابي طالب حسن الناغ حسيني بكأنه بقراوزه لو تعدده لأمه كبت فتنية كمسطه ودعونه أنت دي على كل حال تعرف تفسيرو سن المؤمن دار إلا القرآن أيها ها ها فتح المجلس وقوله فإنها محربة عليهم قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رجلاني منالوا موسى مجم موسى تزاستوا قبوا قبوا وادخلوا الأرض المقدسة عاي المطهرة التي كتب الله لكم عاي التي وعادكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراء وراثه من امن منكم كنتم يا من تساوي ولا ترتدوا على ادباركم ولا تنكلوا عن الجهاد فتنكون بخاسرين ليس منا عن انتم غير ماء تعتذروا بان في هذه البلده التي امرت امرتنا بدخولها وكتال اهلها قوم جبارين ان دعوا وقت كانوا انجينا ناقلوا جبار صوت قالوا لا, أنها تعلم لا على ولا مصاولتهم. أرى كنيس جارمان يسجلن، كنيس جارمان، ولم كنا الدخول إليها ما داموا فيها، في يخرج منها دخلناها، وإن فلا طاقة لنا. يا أم ببلو قلنا، عقمل الذين فرتوه فرّا منه. مسلمون؟ قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليه. أي فلما نكلب المشرّعين طاعة الله متابعة رسول الله موسى عليه السلام حرضهم رجلان لله. عليهما نعمة عظيمة وهما ممن يخافوا أمر الله ويخشى عكابه قرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أم من لهم مهابة وموضعوا من النار ويقالوا إنهما إنه يوشع بن نون وكالب بن يفنى ولتناك يوشع الناب والدنيا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسد والربيع بن وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله جميعا عنده يوشع الناب والدنيا قال ابن وإدلم نو خلاف ياللهي بسنين <تصفيق> نبي نوه هذا صغير نبي نوه خذر قال فقال ادخلوا عليهم الباب اذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال إن توقلتم على الله واتبعتم أمره وأفضتم رسوله نصركم الله قالوا يا موسى إننا لن ندخلها نبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام يا بدركن صحاباتي سامس كواجو يبدر زي ما شاء مجن مراجع مامرو እንደው الجادي وتشين مش عاريا ليزوسن إن جوا مكك አገር ነበር يا كأم من الجنز الدنيا شنقان الناس ከመካ مين لما أنكر أجرنا بريسوته ك هو نبيه عليه الصلاة والسلام ثمل <سؤال> سب نسات الندوة يا رب تنير بو من النار جبل وسام مخور وشراسة ربوا صحابة وشو يتنسوا يندن لا شو يتنقروا بل جن جندي كثين نقر واتشو بثلي أنصاره تشو يتنقر وتنقر على أنصاره تشو عين جوستن بزول المتقات عجبان ملال وثوري <سؤال> سجاه سجان صلى الله عليه وسلم ناندو بل جن جندي عمر تنقروا أو بكر تنقروا أنصارك يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله النام تنقو أشيروا علي أبكر تنقر أهون ما أشيروا علي لأله عمر لي تنقر أشيروا علي هم ألت النام تنقروا ما لهم ما أجروا الكل يا نوكلات شوال لن أضروا ما بزيقذية قالوا إذا لا نقول إلا هوك إلا كما قال لا نقول له كما قالت بني إسرائيل لموسى سعدنا ووش الاشتو تنسلنا من على بني إسرائيل وش لموسى اذهب أن وربك ربك فقاتله ان هاهنا قاعد ان دانو من نلع يسالون والذي بعثك بالحق بأونة لك كهجيسة بسيهن ابن لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد نستبعناه برك الغماج ودمي الباله وبتاقنا نونك أسكسوا بهجوه إنعم أبرا نواتن هجالك لو خدت بين البحر لخدناه معك بحر بتذيقه يأوات طلب لو سوك نبت إن نبت إنعم أبرا نواتن هجالك روى البخاري في المغازي وفي التفسير من ترك عن عبد الله لي بسعودين ولفظه في كتاب التفسير قال المكداد يوم بدر مكداد ليتناك درو لا نقول لك كما قالت بن إسرائيل لال. ولكن نمضي ونحن معك فكأنما ما سرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وعم موسى على اليهود قال ربي اني لا املك الا نفسي وأخي اليه والنوا وراسين النا وعند نجي عقل لني فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الذين امزجنا ازواج غار عند بلغانو لما نكل لبني اسرائيل ان القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليه أليس أحدٌ يجيبني منهم؟ فيمثّت الأمر الله يجيب إلى ما دعوت إليه لا ن وأخيهار ففرق بيننا قال العوفي اقضي بيني وبينهم وكذا قال اقضي بيننا وبينهم مبتح بيننا وبينهم وقال غيره افرق افصل بيننا وبينهم الله يكمل الصلاة كله أقول تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يديون بالأرض لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكروا عن الجهاد حكم الله بتحريم الدخولي عليهم مدة 40 سنة أربعة دائق واضحة فوقعوا في التى يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه مدعان وقدان رجل إيه سحراء جاء سحراء لا يقبلنا سين قولون الورو كانت أمور عديدة وخوار كثيرة من تضليلهم بالغمان وإذا للمن والسلوى عليهم ومن إخراج الماء الجاري من صخرة من غير ذلك من المعجدات التي أيد الله بها موسى بن عمران وهناك نزلت الثورات وشريعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان منذ يجعلنا موسى عليه السلام متافي ورد الله التشو من الناس يبقى المدير فيهاته يبطع الله التشو أن يومه يندم وبقى بلو لا نصفر على طعام واحد بلو باك إلى شيمبراس في لا ثروة ناموا فيها في القناة لياله تجولوا أثمرهم ما يقوم الناس بلهم كبرنوا وظللنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى السلوى من طيبات ما رزقتكم الله شيلك أربعين سنة من سوء قوّيتي هنا في الأرض نعم خرج كذابوا هذا يجونونه مسامحهرون من موتون فلما انقضت العدة خرج بهم يوشى بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها فكان فسحوح يوم الجمعة بعد العصر جب سادتو جول فلما تضيفت الشمس للغرب خشي دخول الشمس عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور ساتشو جولي هذا الرقوت ويم كثمه لا يتقوت على الطروس جمعة ما تنبر لف جبه هونج إليك جبه دمو زياله يتقر منه ما أدرك ما سلك كل كل الله تدعينا ليش نفتشه والي تلاه؟ بس منارو الله لمنو؟ إنك مأمور دي من إن وشنين. وشنين. على ما تناذروالله ذهنا ليش مندي؟ إنما أنتم يا الله بارئوش نتازجوشنن؟ اللهم احبسها عليا يا رب يا قوم اللي كتارقفهم فحبيتها الله تعالى حتى فتحها. ألاش؟ عشان فوق. <تصفيق> يشعروا يشعروا يشعروا كله تم صاره لفتن وامر الله يشامنون ان يأمر بني اسرائيل حين يدخلون بيت المقدس ان يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة اليا لا تقبوا وانجلات سن المارا للطفاة اليا لا تقبوا اي حطوا عنا ذنوبنا فبدلوا ما امروا به ودخلوا يزحفون سجد ارقاشوا اليا لا تقبوا جباله الناس لم يبقى كتعة على السايمهم يقولون حبة في شعره لا الوضع أبي حاتم عن عباس رضي الله عنه قولا فإنها محربة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فتاهوا أربعين سنة فهلك موسى وهارون في التين موسو. وكل من جاوز الأربعين سنة فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم يشعرون نون سيزاعة وربانا فلا تأثى على القوم الفاتحين مسن فكيف آثى على قوم الكافرين إذاكم الله خير بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على خير خلفه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته